على جور اللئام فانبرى الفجر مزيحا للظلام إنه صوت حسين كل عام دورة النحر على حكم الحسام مناحر هروع جابن كطفوفي وذبيح الله قربان السيوف في اطعمى السطور ضيعا وسقى النهر وان سكن نهر ينابيع القفوف قدم الحسان الغالي والثمين وضرب الأمثال للصبر في البلاء أفي لنا درب الكرامة وعديماً الصب للنصر على ما ذاك ثار الله يبقى للقيامة وإمام العصر مشهود حسامة فصاحب شر الأمان ويملأ البقيع بعطر عاشق.